بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وعادتيكم وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منه ما رجالا كثير ساء واستقوا الله الذي تساء إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مُقْتِباً وَأَنصُرْ لِيَسَعَ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْقَضِيَّةُ وَيْب وَلَا تَكُونُ أَمْ وَلَهُمْ إِلَاءَ أَمْ وَلِكُمْ إِن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى